book 2 61 61 61 كرمه سانكيا الاعداد الترتيبيه الاعداد الترتيبيه يناير मदتي नेला الشهر الاول هو يناير الشهر الاول هو يناير فبراير رندونلا الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير مارس 3 رندونلا الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس ابريل 4 الشهر الرابع هو ابريل الشهر الرابع هو ابريل مايو 5 الشهر الخامس هو مايو الشهر الخامس هو مايو يونيو 6 الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو 6 نెలలు కలిసి అర్ధసంవత్సరం అవుతుంది سته اشهر هي نصف سنه سته اشهر هي نصف سنه جانوري फेब्रुवारी मार्च يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو ابريل مايو ويونيو ابريل مايو يونيو يوليو 7 الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو اغسطس 8 الشهر الثامن هو اغسطس الشهر الثامن هو اغسطس سبتمبر 9 نوفمبر الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر اكتوبر 10 نوفمبر الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر نوفمبر 11 نلا الشهر ال11 هو نوفمبر الشهر ال11 هو نوفمبر ديسمبر 12 نلا الشهر ال12 هو ديسمبر الشهر ال12 هو ديسمبر పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది అక్టోబర్ నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ ఒక్టోబర్ november, december October, november, నోంబర్ december